سبعة. استمع إلى الكلمات الآتية وأعدها، ثم اكتبها في دفترك. لام. لُحِمَة. لُحِمَة. طُلِبَة. طُلِبَة. أَكَلَ. أَكَلَ. ميم. مُلِكَ مُلِكَ عَمِلَ خَتَمَ خَتَمَ نون. نُزِلَ أَنِسَ أَنِسَ مُّ